بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعزتهن وأحق العزة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحثة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفته لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا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 لا الله بعد عسر يسر، وكأي من قرية عدت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا. فذاقت وبا了 أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً أعذ الله لهم عذابا شديداً فاتقوا الله يا أُولِي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسوليت لكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعمر الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار قادرين فيها أبدا قد أحتن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما